قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعلنا كل ارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل وانزل من السماء ماء فاخرجنا فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كل ورعوا انعامكم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 فلا بسحر بسحرٍ مثله فجعل بيننا وبينك موعداً فجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت ما كنا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى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 قال بل ألقو فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة من قلنا لا لا تخفنك أنت الأعمى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 فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلب أنكم، ولأصلب أنكم في جذوع النخل، ولا تعلم أن أينا أشد عذباً وأبقاً. قالوا أن أثرك على ما جاءنا من البيانات والذى فطرنا ما أنت قاض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 وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِنَ اللَّدُنَ ذِكْرَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَثَرَى خَالِدِينَ فِيهِ وَسَأَلَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ ذُرْقَى يَتَقَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إلَّا بِثُمْ إلَّا عَشْرَةَ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 وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمًا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا هضما وكذلك أنزلنا قرآنا عربيًا وصرفنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراء فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقُرَّب زدني عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجْدَ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَكُنَّا قَالُوا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يَخْرِجَنَّكُمَا, فلا يخرجنكما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَٰ ۖ إِنَّ لَكَ أَن تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تضحى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 فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى